بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم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 ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق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 وَمَا الْيَقْطَافَ الْيَوْمَ ظُرَّا مَا يَغِيْب وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وَأَذْنَ فِي النَّاسِ فِي الحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْسِنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٌ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 ثُمَّ الَّذِي يَقُومُ تَفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَطَّوُفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هنا لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه طير أو تهوي به الزيح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لَقُم فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجْرٍ مُسَمَّنْ ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقُ وَلِكُلْ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُقْبِتِينَ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 والبُدِّنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذْكُرُوا سَمَاء اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاعِفٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ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 إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 صالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا قبلكم رسول ولا نبي إلا إذا تمنا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحب.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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا قالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك لهم عذاب مهين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 وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْفَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِمَا أَنفَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً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 والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنَا بِينَتِ تَعْرِفُ فِي وَجْوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَسْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِيُكُم بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ